I don't solve Аллаху акбар Аллаху акбар الاعتصام بالكتاب والسنه احمده سبحانه واشكره ذو الفضل والمنه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اعاذ عباده من شر الناس والجن واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قائد المؤمنين ودليل المله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في السرائر والملمات اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي الزاد يوم المعاد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون مع مدلهمات النوازل النازله والمحن التي تعصف بالامه وتشتت الاراء والنزيف الدموي الذي يراق يتساءل الجميع ما المخرج وما السبيل لاطفاء نار الفتن المتajeجه ووادي الشحناء المتصاعده والسير بمكتسبات الامه الى بدر الامان قال الله تعالى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 أعظمُ فرائِ ضد إسلام وأجلُّ أركانِه وبهِ ما تتحقَّقُ للأمة العصمة والنجاه كما يستمسِكُ الغريق إذا وجدَ ذلك الحبل وهو يخشَى الغرق الإسلام وحده هو الذي يجمعُ القلوبَ المتنافِرة ويُطفِئُ الشرارةَ الملتهِبة ويزيل شحناء النفوس قال الله تعالى والالف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم الاعتصام بحبل الله المتين امان من الزيغ والضلال ويجمع الامه تحت لواء لا اله الا الله محمد رسول الله يقوي اللحمه ويقتل الاطماع ويسقط الرايات الزائفه وبه نواجه مكر وكيد الاعداء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى لكم ثلاثه ويكره لكم ثلاثه يبغض لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من والله الله امركم ويكره لكم قيلا وقال وكثره السؤال واضاعه المال اخرجه مسلم قال الله تعالى واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم ظلَّت الحرب مُستعِرَةً بين الأوس والخزرَج مئةً وعشرين عامًا وأصلُ القبيلتَين واحد ولما جاء الإسلام هذَّب النفوس وأزالَ لوثاتِ الجاهلية ونعراتِها وأصبحَ الجميعُ بنعمة الإسلام إخوانا ولما خطَبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلمَ في الأنصار بشان غنائم حنين قال لهم يا معشر الانصار الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعاله فاغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله امنا ولهذا قال الله تعالى ولكن الله الف بينهم قال ابن عباس رضي الله عنهما ان الرحمه لا تقطع وان النعمه لا تكفر وان الله اذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء ابدا ثم قرأ لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألَّفت بين قلوبهم ولكن الله ألَّف بينهم قال رجلٌ لابن مسعودٍ رضي الله عنه كيف أصبحتُم؟ قال أصبحنا بنعمة الله إخوانا ولمَ لا يكونوا إخوانا وربُّهم واحد ونبيُّهم واحد وقبلتُهم واحدة وتأكيدًا لهذه القاعدة الكُبرى هيا اشرحوا الاسباب التي تقوي بنيان الائتلاف وتشد عضد الاجتماع فصلات الجماعه يتحقق فيها الاجتماع 5 مرات والتراص بالصفوف وتراص بالصفوف وتقارب الاسام والاقدام والمناكب وهذا الاجتماع الاسبوعي في يوم الجمعه واجتماع سنوي في صلاه العيد والزكاه التي تمثل التكافل الاجتماعي ومعاني التراحم والتعاطف وصيام رمضان الذي يوحد الامه باعماله في ليله ونهاره والحج التقاء سنوي من بلدان عده واجناس شتى يلقى المسلم اخاه فايو في اقصى الدنيا واجناها فيبادله التحيه ويعيش معه جلال الاخوه وجمال المحبه لكن مما يعصر القلب الما ويزيده هم ما يشهده المتامل من شقاق اليم وتنازع عميق في جسد الامه الكبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم ينشأ التفرُّق المقيت والاختلاف المذموم من اتباع الأهواء والأطماع الشخصية والسعي إلى تحقيق الذات ومن الجهل والظلم الفرقة والأطماع الشخصية والشقاق والاختلاف المذموم كل ذلك يعطل مسيره الامه ويعيق تنميتها ويبدد طاقاتها ويبعدها عن تحقيق آمالها وبلوغ اهدافها والمستقبل الذل والتقهقر وسوء المصير لقد حذر القران الكريم المسلمين من الفرقه التي تُخَلْخِلُ الصُّفُوف، وتُفضِي إلى زوالِ الأُمَمِ وانهِيالِها قال الله تعالى وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحِكُمْ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعتُ رجلاً قرأَ آيةً وسمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأُ خلافَها فجئتُ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتُه فاعرفت في وجهه الكراهيه وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلف فهلكو رواه البخاري قال الله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله فالذي يريد ان يفرق المسلمين ويشتت جمعهم ويجعلهم فرقاً متنافسة فان النبي صلى الله عليه وسلم بريء من بسبب الاختلاف والتفرق اتصبت بلاد المسلمين ولهبت ثرواتهم ودنست مقدساتهم وبسبب الاختلاف والتفرق تباعد المسلمون وتناحروا واحب المسلم وابغض في غير ذات الله وقد يؤول الامر الى استباحه قتال بعضهم بعضا لاعتقاد كل طرف ببطلان ما عند الطرف الاخر ولذا نهى الاسلام عن الاقتتال بين الاخوه في الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا رواه البخاري ومسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما والذي نفسي بيده انها لوصيه امته لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري ومسلم الدماء شانها عظيم بل قطره دم زكيه تراق يَجْرُو إِلَى وَإِلَى مَآرٍ وَخَيْن قَالَ الله تَعالى وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي حُسْنَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا رواه البخاري بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على نعمه والشكر له على فضله وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا مثيل له في صلاته وقيامه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اما بعد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 والحرز المتين لجمع كلمه المسلمين ولم شملهم وقوتهم ومناعتهم قال الله تعالى ان اقيم الدين ولا تتفرقوا فيه وفي هذا السياق جاء الموقف التاريخي الذي تجلى في معاني كلمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي اكد على استقرار مصر وامناها كما اكد فيها على وحده الصف ونبذ العنف ودحر الفتن ولا يخفى عباد الله انه اذا ارتفعت اصوات التنازع وبرزت مظاهر الفرقه في ديار المسلمين وجب عليهم التحاكم الى كتاب ربهم وسنه نبيهم صلى الله عليه وسلم واجب على علماهم وعقلائهم واهل الراي الالتجاء الى المولى بصدق واخلاص والسعي لراب الصدع وجمع الكلمه ونبذ الهوى والتعصب وهذا مقصد اسما ومشتكى المخلصين وطريق الناصحين ومن الواجب ان تزعن الامه لقول الحق وصوت العقل لتعصم نفسها من فتنه عمياء وشراره دهماء تدع الحليم حيرانا وقد تضرب الاخضر باليابس قال الله تعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مقصرون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فانت نازعه في شيء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَا وَصَّى عِبَادَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ الْهُدَىٰ فَقَدْ مَرَّكُمُ اللَّهُ بِذَٰلِكَ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وازواجه وذريته انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم وازواجه وذريته انك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء ال اربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ال والصحاب الكرام وعننا معهم بعفوك وكرمك ومنك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم احفظ الاسلام واهله في كل مكان اللهم احفظ الاسلام واهله في كل مكان اللهم احفظ دماء المسلمين واعراضهم واموالهم يا رب العالمين اللهم احفظهم في مصر والعراق وليبيا وسوريا والشام وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم وحي صفوفهم واجمع كلمتهم ولم شملهم وسددهم في اقوالهم واعمالهم يا رب العالمين اللهم وفقهم يا ارحم الراحمين اللهم انصر المسلمين في الشام اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم ان طاغيه الشام قد بلغ في الظلم مدى وفي الجرم وشناعته منتهى اللهم شتت شمله واعوانه يا رب العالمين اللهم شتت شمله واعوانه يا رب العالمين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل دائره السوء عليهم يا رب العالمين اله الحق اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الاحزاب ارحم عدوك وعدو المسلمين في الشام يا رب العالمين اللهم اخذه اخذ عزيز مقتدر عاجلا غير اجل يا ارحم الراحمين اللهم ا نصر المسلمين في الشام اللهم انهم جياع فاطعمهم وحفاة فاحملهم وعراة فاكسهم ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر, فانتصر لهم اللهم انصرهم يا ارحم الراحمين عاجلا غير آجل اللهم كلهم وعيدا ونصيرا وظهيرا يا قوي يا عزيز يا متين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 وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحيات زيادا لنا في كل خير والموت راحةً لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم أعِلنا ولا تُعِن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تنُكر علينا واحدنا ويسِّر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك مخبَتين لك أواهينا مُنِيبين اللهم تقَبَّلتون وقصد حوبتنا وثبت حجتنا وسدد أنسنتنا وأسلل سخيمة قلوبنا اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى اللهم وفقه لهداك واجعل أمله في رضاك يا رب العالمين ووفق جميع أولاة أمور المسلمين لعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وفق أسرانا يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنا كلنا من الخاسرين ربنا اغفرنا لنا لَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أكبر والله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 الله аквар, الله аквар, لا аквар, аквар, الله аквар, سووا صفوفكم وتراصوا الله аквар, الله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 وأنواء كان اليسرى فذكر ان فعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى وسيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي اصاب النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقا ان هذا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله اكبر الله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 إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا الله Ми аллаху ліман хамда ربنا ولك الحمد Аллаху акбар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 Ассаламу алейкум ва рахматуллах Ассаламу алейкум ва рахматуллах Ассаламу алейкум ва рахматуллах Асса استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت شعائر صلاة الجمعة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة أما المصلين وخطب بهم وخطب بهم فضيله امام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ عبد الباري اثبي جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء على خطبته القيمه والتي دعا فيها الى وحده الصف ونبذ العنف والشقاق ودع المسلمين إلى الاعتصام بحبل الله أعز وجل والاعتصام بكتابه العزيز والاحتكام إليه في خطبة قيمة في خطبة يلتمس فيها المسلم مقاصد الإسلام ودع المسلمين ومقاصد الشريعه في الالتفاف حول الدين والاحتكام الى الشرع الحكيم والى الشرع الحكيم فاللهم لك الحمد اولا واخرا ظاهرا وباطنا ان هديتنا للاسلام ويا ربي اسألك ان ترزقنا الحكمه في القول والعمل وسداد الرأي انك سبحانك وبحمدك سميع قريب مجيب الدعاء اخوه الايمان في كل مكان وها هي الجموع الغفيره تغادر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان من الله عليها بادراكي خطبتي وصلاه الجمعه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه المنوره بكل حب وكل شمت وكل خشوع وخشيه وكل تدبر وتفكر هذه الجموع الغفيره تعيش الاجواء الايمانيه هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في ساحات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقبل الله منا ومنهم صالح الاعمال واعاننا واعانهم على مواسم الخير والطاعات والقروبات ومع حرارة الطقس نشاهد وإياكم هذه الجموع الغفيرة والتي تحتسب بإذن الله عز وجل الأجر في الإتيان إلى المسجد وإلى الصلاة فإذا اختلطت حلاوة العبادة وحلاوة الإيمان مع مرارة التعب والمعنى والشده فترجح باذن الله عز وجل في قلب المؤمن حلاوه الايمان فالله اكبر ومع حراره الاجواء تتسهل العقبات بوجود هذه الخدمات من مظلات واقيه لحراره الشمس في ساحات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشاهدها وإياكم وهذه الأعداد الغفيرة ومن مراوح لتلطيف الهواء برذاذ من الماء فجزى الله المحسنين خير الجزاء ولهم من العباد والله صالح الدعاء ومن الله العظيم الأجر الجزيل فالله أكبر وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال واستجاب الله منا ومنكم صالح الدعاء وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل إنه أكبر جواد كريم سبحانه وبحمده لا نحصي ثناءا عليه هو كما اثنى على نفسه سبحانه وبحمده في ختام هذا النقل ايها الاخوه المشاهدون الكرام لا يسعني في ختامي في ختامه الا ان اتقدم بالشكر الجزيل لكم على هذه المتابعه لقناه السنه النبويه نسال المولى عز وجل ان يتقبل منا ومنكم عظيم الاجر وجزوان يرزقنا جزيل المثوبه انه جواد كريم سبحانه وبحمده هذه اجمل التحايا من محدثكم مصعب مشعل الديحاني كنت معكم في الوصف والتعليق على صلاتي وقبل ذلك خطبتي الجمعه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته